بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك فلا أنزل في حرج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 م ن ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا فجاءها ب أ س ن ا بياتا او هم قائلون فما كان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 قالا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا و إ ن لم تغفر لنا و ت ض ح م ن ا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في ا ل أ ر ض مستقر ومتاع إ ل ى حين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 قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إن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 وان أ ت ش ر ك بالله ما لم ما ي به سلطانا وأن تقولوا, وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاذن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 لفضيله َ ن م ا ل د ك ب و ر محمد ر ل ت ب النابلسي ج ة ل خَوْفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون.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 ب ك ت ا لفضيله الدكتور ى علم ه محمد ي راتب النابلسي ل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 اني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي و أ ن ص ح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون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 تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين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 إ ل ا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا ب ا ل ب أ س م و ا ل ض ر ا س ل ع ل ه م ي ض ع و ن ث من ب د ل ا م ك ان ا يكونوا ل ح س ن ت ح ت و ف ع ف و وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم, فأخذناهم بغته وهم لا يشعرون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 ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون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 فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما ياسكون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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آ ي ا ت مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ أ ن ج ي ن ا ك م من آ ل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 ساصرف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا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 وإنهم قالوا د ل و ق ا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إ ل ى قومه غبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي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 ب ي ا الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين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 ا س ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعددون وقطعناه مثنتي عشره اسباطا امما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 و إ ذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا اغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 نفس واحدة وجعل ا ح د ة و منها زوجها ليسكن إ ل ي ه ا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به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 بآية قالوا قل ا و انما لولا قل اجتبيتها إ أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يؤمنون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 ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون تم تنزيل هذه الماده